وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما ما توعدون لاتئ وما انتم بمعجزين ثم أما بعد ما زلنا نتحدث عن الإيمان بالقدر والقضاء لان القضر الأول وهو التقدير والقضاء هو الخلق والايجاد فكل شيء خلقه الله خلاص وحصل لازم ربنا يكون قدره ان كل شيء خلقناه ما حصل يبقى بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر سورة القمر وكلمنا عن إن المسلم يؤمن بقدر الله وقضائه ده إيمان, إيمان وقلنا الإيمان بالقضاء والقدر أو بالقدر والقضاء بس ولا عايز الترتيبي ببالقدر والقضاء الإيمان بالقدر والقضاء على أربعة مراتب المرتبة الأولى علم الله العلم اثنين كتب الله كتابة المقادير ثلاثة المشيئة شاء الله انه يحصل اربعة خلق الله اللي ربنا, قد... اللي ربنا علمه وكتبه وشاءه وقدره يعني نفزه فبقى خلاص ايه بقى قضاء طب لا عليك انت لما تؤمن بالاربعة دول شوف, شوف قلبك بقى عمل ازاي طبعا مطمئنه بالامان صورة التغاب الماء اصب من الا باذن الله ومن يؤمن بالله ها ومن يؤمن بالله بالأربعة يهدي قلبه يهدي قلبه تلاقي قلبك مهتدي تلاقي قلبك مهتدي زي ما قلنا في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن, إن ذلك على الله يسير ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختالم فخور عشان كده تلاقي المسلم دائما متزم كده وهادي ورزين وعائل وثئيل ليه؟ اقدار الله سبحانه وتعالى اقدار الله هي اللي المس... مسيرانا بس برده انا قبل ما اجاوب يعني او دول يهمني الحقي اوي اوي اقول الحته دي ان بعض الناس لما بيسمعوا الكلام ده يقول لك طب شو انت بتقول ايه انت بتقول علم الله آه. وكتب الله اه وشاء الله اه وخلق الله طب ما احنا مسيرين اقول له بقى كلمه مسير او مخير ما دام بتقول حاجتين حاجتين يبقى الاثنين موجودين انا بسالك دلوقتي تشرب شاي ولا قهوه يبقى في شاي وفي قهوه ها فالانسان مصير ومخير مصير في امور ومخير في امور ايه دي طب نقولها بعد ما نقول بقى الايمان بالاربعه دول يعني اهم حاجه عندنا بس الله علم ولا الله نبقى كفره الله شاء ولا ما شائش الله خلق ولا ما خلقش حد ثاني غيره خلق استغفر الله مؤمن بالأربعة دون تعا نشوف رقم واحد علم الله العلم الله تبارك وتعالى يقول في سورة الحش هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة الله يعلم الغيب يعني مش شهاده الغيب بالنسبة بالنسبة احنا ما غاب عن الحواس الخمسه السمع والبصر والشم واللمس والتذوق دي اسمها حواس خمسه بادا لكن ما غاب عن الحواس الخمسه اسمه غيب الله يعلم الاثنين سوره الرعد الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد تغيض يعني يسقط الولد يسقط ينزل وما تزداد الرحم بيزيد يبقى الحم الله يعلم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم سيان عند الله من أصر القول أصر القول بقى ايه يبقى غيب بالنسبة لي انت تعرف انا ايه جوايا لا. ومن جهر به اللي طلعه بقى شهادة لا سيان عند الله من أصر القول ومن جهر به. ومن هو مستخف بالليل اللي مدار بالليل ده محدش شايف ده غيب وسارب بالنهار ظاهر واضح بالنهار ده شهادة. لا لأسيا عند الله لهم مؤقبات من بين يديه ومن خلف يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه بأمر الله إن الله لا يغير ما بالقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلى آخر الآيات سورة الرعب يبقى علم الله أيها ربنا سبحانه وتعالى عالم وبيقول في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها بص النقف إلا هو لا إلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يفقى الله يعلم اخر سرعة لقمان إن الله عنده عد علم الساعة مم. وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام ليس النهاردة يقول لي ما احنا عرفنا ذكر ولا أونس طب قل لي كده هاي إيش قده هيرزق بإيه هيموت امتى مم. او دا العلم ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث المطر ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم الخبير ان الله عليم الخبير عز وجل فنحن مفيش واحد هنا يعلم الحاجات دي تعلم انت دا سبحان الله اذا علم الله ها؟ علم الله مؤمن علم الله ان ابنك هيموت علم الله انه هيجيلك المصيبة دي علم الله ان الحبث دي هتحصل علم, علم الله ان الفلوزي هتتحصل علم الله اثنين كتب الله كتب الله علمه مكتوب سورة ياسين ان نحن نكتب ما قدموا ما قدموا لما كنت عايش وآتارهم وآتارهم عشان كده والله نخلي بالناس والله احنا بنتكلمه قلبنا على الناس والله خصوصا اللي بيسيبه اثار منيلة اللي عمل فيلم ولا اللي عمل فيلم ولا اللي عمل مسلسل ولا متنيلوا فيه والعيازوا من لا بلاء وزرقة يوم ما هتنزل تربتك واثارهم السيئات شغالة كل منظر قذر كل معنى وحش واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين او في كتاب مبين يعني, يعني, يعني مكتوب علم الله مكتوب علم الله مكتوب سورة ياسين دي سورة طه قال فمن ربكم يا موسى في العنب يقول لي سيدنا موسى رب سيدنا موسى قال له ايه قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اللي الفطرة يعني يعني الانسان عايش بفطرته بدليل هتقطة او قطة طبعا بتعرف تفرق بينهم إن, ان عطيته سمكة وكلها يبقى قط وانكلتها تبقى قطة المهم هات قطة او قطة لو خطف السمكة هيقمل ايه هيجري بيجري ايه بيجري ايه عشان خطفها ومين اللي قاله ان لما يخطف يبقى غلط راح اضامة راح تجيبه ده عشان يعلموه فطرة بص القطة و القطة عشان تعمل دورة مية بتحفر عشان تردم وبعد كده تردم ايه فطرة فطرة قال فما ربكم يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى طب قول لقابلينا بص بعد سيدنا موسى يقول ايه قال علمها علمها هدي العلم عند ربي في كتاب مكتوبة. في ك... علم الله كتب الله في كتاب قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى شوف لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض إلى آخر آية علم الله اه. كتب الله ايوه. شاء الله شاء ربنا أن الأمر دوت يحصل ربنا في صورة الكافية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت لا إله إلا الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله أنت شئت لكن لازم يشاء الله الأول أنت شئت لنك تسافر وقطعت التذكرة وحضرت شانططك ونويت السفر شاء الله والله لو شاء الله ستسافر ورب الكعبة لن شاء الله ما أنت مسافر لازم المشيء الأول مع الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولذلك المؤمن مثل ما أتلك يؤمن بقضاء الله وقدر إزاي؟ لما مثلا مثلا تكون انت ناوي تسافر وقطع التذكرة ومحضر نفسك وشنطيتك وموظف حالك ومضابت المنبه وقمت وقبل ما رحت المحطة ولاقيت الديزل يا دوب طالع فاتك الديزل وانت بتبصلي كده وطالع من المحطة بها اخر عربية ده قضاء وقدر مؤمن؟ مؤمن؟ طيب بتقول ايه؟ بتقول ايه طيب ها؟ في اللحظة دي بتقول ايه؟ تقول ايه بس لو كنت مهمت لو كان فلم ما كلمنيش اصل اللي ما اصدق ما ما ما فيش امام بقضاء وقدر ها مفيش امام بقضاء وقدر وتقول لي يا اخي قول الحمد لله لكن الحمد لله ما عاملينهم شاكلين فضله بقى على الحمد لله بس ما, ما... ما... ما... ما فيش حمد لله برضه لكن بعد الديزل ما يطلع بشويه لو قالوا له الديزل ده عمل حادثه الناس اللي فيه ماتت وال... واللي اتحرقوا آه... الحمد لله يعز وجل اللهم لك الحمد والش... قدر الله وما شاء طب احنا كنا عايزين دي قبليه احنا كنا عايزين الروح الحلوة دي مع الله والإيمان بقضاء الله وقدره والتسليم المطلق وانت شايف اخر العربية طالع من الرصيف كنت تقول دي مش بعد ما عرفت يارب يكون حنى كله كذلك علم الله كتب الله شاء الله الله عز وجل يكون ان هذه تذكرة فمن شاء ذكر ذكره شاء هذه مشيئة اه ليك انت اه بس لازم تكون متعلقة بمشيئة مين مشيئة الله تبارك وتعالى طيب علم الله مم. كتب الله مم. شاء الله انه يحصل كده والله لو ما شاء ما هيحصل اربعة خلق الله خلق الله دي مهمة جداً, جدا جدا جدا ازاي الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلق يعني ايه خلق يعني اوجد يعني تم خلاص يعني مش هترجع لا رجعك يعني لو, لو لسه ما تمتش كنا نقول بالدعاء الدعاء والقدر يعتلي جان إلى يوم القيامة زي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدعاء طالع والقدر نازم حيزقه بعض مش هيحصل القدر من قلتلك القدر ممكن ما يبقاش قضاء عشان كده العلماء بيقولوا كل قضاء قدر وليس كل قدر قضاء, قضاء مدام قضاء يبقى لازم يكون قدر اتقدر قبل كده لكن ممكن يكون قدر متقدر بس ما يحصلش لكن ده بتقول انت بتقول خلق خلاص مدام خلق مدام خلق يبقى خلاص خلاصنا انت بتتكلم في ايه انتهى لابد ان يتم وان يوجد هذا الامر الله عز وجل يقول في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض خلاص الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء يبقى خلق الله طيب علم الله كتب الله شاء الله خلق الله تقول ايه بقى لما يحصل تقول قدر الله وما شاء ايه فعل فعل خلاص فعل مهم ارجع بقى للنقطة او برضو تأكد ان دي الحقيقة لان بعض الناس اللي ما بقول لك عندها لسه ايمانها بعيف كانت واحدة ربنا صبرها لها ابن في, في الاعدادية تقريبا يا ربي وبعدين الولاد دخل نام خلاص وهي كانت محتاجة مش عارف كابريت او حاجة زي كده فصحة الولد علشان ينزل يجيب من الراجل اللي ايه البقال اللي قدامهم فأنا نايم وصول مدرسة بكرة ما عليش يا ابن سنة حامل ايه طبعا اولى عزائل مهم الولد نزل علشان يجيب الكابريت ضربته عربية هو معادي مات لو انت مؤمن بقضاء الله وقدرة تقول ايه احنا بعدين هغلط حتى في الكلام يقول لك ما عامه حصل افتكاره رحمة يعني افتكاره رحمة افتكاره وما كان ربك ناسية سورة مريم وما كان ربك ناسي وربنا بينسى تقول لي افتكاره رحمة ايه افتكاره دي يعني يعني افتكاره كان ناسينا لا لا شوف لا تقول ان الودى لو ما كانتش صحته منهم ما كانش حيموت والله كان حيموت وحيموت الموتى دي وكان لازم يصحى عشان يموت الموتى دي وده الإيمانة هو ان كتب الله علم الله انه حيموت الموتى دي وكتب الله ان يموت كده وشاء الله ان يموت كده وصحاه ربنا منهم عشان يموت كده من على من اللي, اللي بتاعنا مش قضيتنا إبقى قدر الله وما شاء فعله إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على كل حال نلجأ عن بقى طب مدن بتقول علم الله كتب الله شاء الله خلق الله إيبا احنا مصايرين لا وعلى فكرة الكفار قالوا كده الكفار اتعللوا كده إزاي الله عز وجل يقول سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة فعلوا فاحشة فاحشة فحش من القول أو العمل عملتوا غلط يا ناس بص يقولوا إيه قالوا بيعللوا بقى. آه إحنا عملنا غلط آه, آه بس استنى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله ناس كلها بتعمل كده وقبضاتنا وإحنا أنت جاي على آخر الزمن تقول مش عارف إيه وإحنا يعني بنعمل كده وجدنا عليها آباءنا بص الخبل اللي جاي والله أمرنا بها لا استنى بقى يعني ايه والله أمرنا بها مكتوب علينا ومش ربنا علم ان احنا هنعمل كده وكتب ان احنا نعمل كده وشاء ان احنا نعمل كده وخلانا عملنا كده يبقى مكتوب علينا بنفس المنطق دب على أفاة تتقف محترم علم الله كتب الله ان شاء الله كما كنت واخد من فلوسك من جيبك واعتدي على عرضك واقول لك والله انا هستهبل بص الايه بتقول ايه واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل رب يا محمد قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون والامر ربي بالقصط واقيم وجوهكم عند كل مس اتقولون على الله ما لا تعلمون يعني مين اللي عرفك ان ربنا كاتب عليك الله ما هو حصل استهلنا انت حكمت بعد ما حصل انا مسألك قبل ما يحصل واحد معدي قدامي ها. اسرقه اخد فلوسه بالحرام انت هو علمت ان الله كاتب عليك انك تروح تسرقه مين اللي قالك دي انما بعد ما انت سرعته تقول لي ما هو, هو؟ ده الفعل تم خلاص انا باتكلم على من قبل اتقولون على الله ما لا تعلمون مين اللي قال لكم سبحان الله نفس الايات في سورة الانعام بص بقى سيقول الذين اشركوا اشركوا مشركون بالله ايه؟ بص يقولوا ايه لو شاء الله لو شاء الله ايه؟ ما اشركنا قوله انا ربك بقى هو مش ربنا كاتب علينا ان احنا نشرك اه لو شاء ربنا ما كانش خلانا اشركنا لو شاء الله ما اشركنا اهو انا بعبد لو شاء مش هيخليني اعبد الاصنام ايه بالعافيه ليه هتخش الجنه بالعافيه والله والله ما دخلتها ودفعت دم قلبك ما انتش عبد الا ان سلعه الله غاليه سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء ده كلامهم. بص الرد بقا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا من قالك من قالك ان ربنا كاتب عليك الشرك وكاتب عليك وكاتب عليك وكاتب عليك ها تقولون هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظلم وان انتم الا تخرصون تكذبون انت بتكذب على الله لانك بتحكم بعد ما عملت لانا لا مسألك قبل ما تعمل انا دلوقتي مش عارف بعد ما اطلع من الستوديو دي حال فين اقدر من دلوقتي اقول لك لما اطلع هيحصل ايه طب لو راجل تقول ما تعرمش انت الغيب ايه فبتتصرف اهو بمحضئ رب يعني انت مش مصير مخير ما هو في ايه بس فانا قلت لك مدام قلت انت مخير وعلى فكرة ما يسألش الاسئلة دي الى اللي مش ممتزم بمعنى ناس أعدم روائة إنسان مصير ولا مخير النملة اللي كلمت سيدنا سليمان مع أنه قولنا مفيش نملة كلمة سيدنا سليمان النملة كلمة النمل ما كلمتش سيدنا سليمان ايوه النملة ما كلمتش قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ما قلتش سليمان خالص سيدنا سليمان سمعت فتبثل وضحيك من قوله انما لما نملى اللي كلمه سليم سليم سليمان سيدنا ذكر كان اتذكر ولا انسى الشيطان بيبيض ولا بيولد لا ما احنا عايزين نعرف بقى شويه حاجات مهمه جدا بقى ولازم في الهيافه ونمسك فات في حاجة كده يا النبي عليه الصلاه بيقول ايه اللي يمسح على رأس اللي اللي اليتيم له بكل شعره حسنه اه طب افرض اليتيم اقرح هيبقى ايه خلينا نتكلم كلام يعني كلام بايمان بقضاء وقدر انت مؤمن بالقضاء والقدر اه انت بتقول انت مسير ولا مخير مصير في اموره ومخير في اموره إزاي؟ في حاجات انت مصير فيها مش بدماغك ولا بيدك انت, انت تخلقت حد خد رأيك وحتموت ما حدش خد رأيك. بيجي لك مرض حد قالك تتولد من اب اسمه فلان وام اسمه فلانة لا اذا نحن مصيرون في الموت والحياة والمرض اللي بيحصل لنا والامور دي مصيرون في تركيب الشهوات سورة قال عمران زين اللي الناس يحبوا الشهوات من النساء زين مش بيئيلك انت مصير مصير انك تحب الشهوات الانسان مصير في انه يحب يتطلع على العورات وانه وانه وانه وانه وانه, وانه, وانه. وفيه شهوة الجنس اقوى شهوة في الانسان زين الناس يحب الشهوات من النساء والبنين يحب يكون عندنا اولاد والقناطير المقنطارة مش زابوا فدة قناطير مقنطارة يعني كتير اوى اوى لو كان ابن ادم وادم من زعب لو ودى ان يكون له الثاني ولو كان له الثاني لو ودى ان يكون له الثالث ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تات حديث النبي عليه الصلاة كل ده انا مصير فيه مش مخيم يجي واحد يقول لي لا معلش انا ممكن اشوف واحده وما تاثرش والله والله انا اشوفها علينا واغطي طب وانا مالي ومالي انا بتكلم عن الرجاله انا بقول على الراجل اللي ربنا خلقه راجل لما تقعد تقول لي بقى انت لاقي زي اختي دي مش عارف فيه وشفتها انا ما تضحكش على نفسك اتكلم كلام مظبوط زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسوومه والانعام والحرف والزرع وذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن مآب ده متركب فيا انا مصير فيه لكن مخير في تصريفه ودي النقطة المهمة جدا انا متركب في حب الشهوات من النساء جميل ها؟ صرف زنا حرام نواط حرام سحاق حرام انما تتجوز مثل وثلاث ورباع بالحلال اذا صرفت شهوتك بالحلال انت مخير اهو هنا الشهوه فيا لكن مخير اتجوز اخد ثواب اذني اخد سيئات متركب فيا ومصير في العطش لكن اشرب ميه كاكول اسيب الابس من داون حتى اشرب استراي لكن خمره لا حرام فانا مصير في تركيب الشهوه مخير في تصريف الشهوه شوف لدرجة سيدنا نبع السلام يقول ايه يقول وفي بضع احدكم صدق المني اللي بيخرج من الرجل وقت الجماع مع زوجته ياخد عليه ثواب يا رسول الله ايأتي احدنا زوجته وله بها اجر قال نعم ارأيتم ان وضعها في حرام اكان عليه وزر اه حيبقى زنة قال كذلك ان وضعها في حلال كان له بها اجر يا الله يا الله على عظمة الاسلام شوفت بقى يبقى انا لما جقول أنا, انا مخير انا مصير ده سؤال, سؤال بتستهب البيع على نفسك انت مصير في امور ومخير في امور مصير في تركيب شهوات لكن مخير في تصريف الشهوات تصريفها اقدر اصرفها بالحرام هاخد سيئات اقدر اصرفها بالحلال هاخد حسنات وعمر الاسلام ما يحرم علينا شيء الا اذا كان اباح اصاده اشياء يعني لما تجي تبص مثلا في تحريم الله سبحانه وتعالى للخمزين والمنخنقة اللي ماتت مخنوقة والموقوزة اللي ضربت على دماغها والمتردية اللي واعت من فوق والنطيحة اللي خابت دماغها في الحيث وما اكره السبع إلا ما زكيتم ده بس اللي محرّة لكن الباقي كله ايه حلال الفراخ والبط والوز والأرنبل كل, كل ما تتخيله سبحان الله كل ما تتخيله ده حلال وده بس اللي حرام جايل انت على ده وتمسيك لي بدا وتقول لي اصلنا مصير يعني انا زي يجي واحد يقول لك ايه أنا أصلي مكتوب علينا أصلاً ربنا كتب علينا ربنا كاتب علينا أسألك سؤالك كتب عليك إيه قولي كده قولي حتقولي كاتب علينا إنينا دلوقتي, دلوقتي ما إنت بتحكم بعد أنا بأسألك عن اللي جاي عن الغيب اللي جاي تقدر تحكم لي وتقولى ربنا كتب عليك إيه يبقى أنت بتتكلم كلام مش مظبوط يبقى أنت بتتكلم في غيب وإنت بتدعي علم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أ سورة النمل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سورة الأنعام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلأ آخر سورة لقمان إن الله, إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة ويمزله الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسبه غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم الخبير إذن أنا ما أعرفش الغيب فما أعرفش ربنا كاتب لي إيه فبشوف اللي بيحصل لي إيه إلا حصل لي دا وقدر من الله آه خلاص. طيب إلا حصل لي دا أنا مخير فيه ولا مصير بمعنى نزل علي مرض ربنا ابتلاني بمرض المرض دا أنا مخير فيه لا. مصير بس مخير في العلاج ممكن أتعالج هاخد سواب يقول صلى الله عليه وسلم تداوى وعباد الله فما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء إلا الموت الموت والشيخوخة ما لهمش ما لهمش علاج لكن تداوى وعباد الله تداوى وعباد الله ربنا نزل علي مرة أعد ساكت كده ولا صلونا مصايم طبعا أنا أهو قال مش ربنا كتب أعلم الله كده الله شاء الله هذين هو أعباء وجود لا تداوى وعباد الله فما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء حديث صحيح فإذا أصيب دواء الداء بارئة بإذن الله تعالى ها؟ بارئة بإذن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يكون عندي حالة موت ابني مراتي فلوسة سرقت بيتة حرق عملت حد سبع دخلت غرفة الانعاش انعاش يعالم حيعيش ولا لا ممكن تطلع منها ممكن ما تطلعش مش مشكلة ها. تعمل ايه في كل ده اقول انا ربنا سبحانه وتعالى سيرني في الامر ده لكن انا مخير في الصبر ممكن اسب ولا عن وشتم ها واجر وعلى فكره قضاء الله ماشي برده وممكن اصبر فاخد الاجر والثواب يقول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب ولا وصب يعني مرض ولا هم, هم ولا غم ولا اذى ولا حزن بعد ذلك كده ومهم شويه حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا كفر الله بها من خطاياه كفر الله بها من خطاياه امتى لم يبقى, يبقى صابر ده في سورة الزمر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب في سورة الانعام من جاء بالحسنة فلاه عشر امثالها لا في الزمر هنا ما فيش عشر وعشرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يعني يغرف لهم من الحسنات غرفة اغرف حسنة على قد ما تأذر بنت من الصابرين على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره هذا هو المسلم الذي يؤمن بالله فيؤمن بقضاء الله وقدره علم الله كتب الله شاء الله خلق الله قدر الله وما شاء فعل اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ان لله وانا اليه راجعون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته